عقد البيع هذا منه عليه هل هو على بعض الورثة من أجل أن يحرم الباقين لأن بعض الناس يبيع على زوجته كذب يكذب صير في مرض موته ويكتب يعني يحتال صير عنده حسد البعض الورثة لسبب ما من أسباب ولا يكتبه الحدى أولاده على كل حال الكتابة هذه فيها إجمال ولهذا ما نستطيع الإجابة عليها طفت وقامت الصلاة صلاة الميت وكبر الإمام وأنا في الشوط الأول فالصلاة على الميت ثم بعد الصلاة أكملت الطواف من مكان ما انتهيت إليه هذا ما هو صحيح مفروض إن إنك بدأت من الشوط من أوله وعلى هذا هذا ما يكون صحيح أي ما يكون صحيح وهذا يقول وش الأفضل في أثناء الليل طلب العلم ولا الصلاة اجمع بينهما أعطي كل واحد منهما حقه شخص قديم من اليمن وفي نيته العمره إلا أنه لم يحرم من عند محاذاته الميقات وبعد مضي عدد من الأيام في جده رغبة في العمرة إذا كان مرمارا في الميقات وهو عازم على العمرة فإحرامه من جده إحرام دون ميقاته وعليه فدية يذبحها في مكة فإن لم يستطع فإنه يصوم عشرة أيام أما إذا كان مر الميقات وليس في نيته عمره وقال أبا روح أنت يسر لي أخذت عمره أما تيسر لي ما أنا باخذ العمره ولكن تيسر له وأحرم من جده فما عليه شيء فلا بد من التفرقة وكذلك من قدم من اليمن ولم يكن في نيته العمره إذا كان ما في نيته العمره هذا هو الذي أجبته يعني هو القسم الثاني من الجواب وهذا يسأل عن طواف الوداع للعمرة ما هو بواجب وما حكم من غادر مكة بعد أن مكذ بها عددا من الأيام ولم يطف طواف الوداع ما عليه طواف الوداع والله يا أخي هذا ما, ما تقرأ كتابته وهذا يقول هل هي سنة حلق البنت الصغيرة عندهم كل واحد الولد والبنت هل, هل يلزم بدأ بطواف تطوع أن يكمله نعم وإلا ما يصح وصلاة التسابيح ما أدري عنها رجل استمنا في أيام التشريق وهو محرم بعد التحلل الأول عليه فدية مثل السابق سبحان الله الناس خلاص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته